وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا عَمَلَتْهُ أُمَّهُ كُرْهًا وَوَضَعِتْهُ كُرْهًا ترجمة نانسي قنقر يؤزغني قلبي ان اوزعني ان اشكر من أن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني توبت إلي وَلَائِكَ الَّذِينَ نَلْقٰهُمْ حَسَنًا مَّاعَبَدُوا إِلَّا اللَّهَ وَلَمْ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَنَجَّيْنَاهُمْ asti ginsi ashabil janna la الذي قال لي وانديغه في النفس ما اسعدني ان اجوا قل آمن إن وعد الله حق وَنَائِبَ لَنَا بِنَحْقٍ قَالُوا يَمُرُّ القَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ لَقَدْ خَانَ قَوْمُ ليدن يعلم انس ان غمك ان أُضْبِ ضَعِيرَ الْحَقّ بَلْ يَوْمَ تُجْزَوْنَ عَنْ غُرِبَ مَا كُنْتُمْ كَنُفِرٍ فِي الأرض بغير الحفظ jo vi me sku